فأنذرتكم نارا للاّ الله لا يصلها إلا الأشقا الّذي كفّب وتولّى وسيجنبها الأتقا الّذي يأتي ما له يتزكى وما لأحد عدّه من نعمة تجزى